كذلك نقص عليك من أنباء ما قد تبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم, لهم يوم القيامة حلا يوم يوفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ ذرقة يتقافتون بينهم إن لبثتم إلا بالتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقا إذ يقول أمثلهم طريقا إلا بالتم إلا يوما وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْتِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَدَرُهَا قَاعًا صَطَّفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهَ وَخَشْعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْتًا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 ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يقاوض ظلما فلا يقاوض ظلما ولا هبما وكذلك أنزلنا القرآن عربيا وترفنا فيه من الوعد وترفنا فيه من الوعد لعلهم لَهُمْ أو يحدث لهم